بسم الله الرحمن الرحيم. هرج يوما في صلاة الفجر في شدة البرد عنده ساعة منبها لا ترن وتخرج صوت بل تهتز عشان توقظ لكن قلبه معلق نحسب والله حسيبه قلبه معلق نحسب فقام للصلاة فتح الماء ما عنده ماء. ذهب ليتوظى في المسجد وصل إلى باب دورة المياه أعزكم والمبصرون نائمون هنا. والذين يمتقون ويسمعون من شق الله اسمعهم وأبصارهم نائمون ركدوا الساعة عز وعن وفاي الله سبحانه وتعالى بحث وللباب مغلق ماذا يفعل وماذا يصنع طيب خلاص أنت معدود أرجع لبيتك فرجع وقطع الشارع يفكر كيف ممكن يتوضع فلما جلس في الرصيف بين شارعين إذ برجل كهل كبير السن من ذاك الحي رايح يصلي شاف فايز جالس على الرصيف ثم تفاجأ أن فايز تحرك ويديه على الأرض ووجليه على الأرض وصار يحضر في تلك المنطقة الزراعية بين الشارعين فلصية ويتلمس الرجل الكبير يعلم ان فايز ما يتكلم ولا يسمع لكن يعلم ان عنده عقل ما هو مجلون فذهب الى فايز وشوف ايش عنده رحمه تقطع قلبه عليه جاء وليد فايز قاعد يدور اي صنبور الماء اللي يسقي هالزراب يبغى يتوضى منه قل لي يا من عندك مكان الوضوء ما تحتاج بها الأمور، ويسرها الله لك، أصي يسألك الله عنها هل صليت؟ ثم لا تسأل، ثم لا تسأل نيوما إذن علينا. الشايب ما تحمل أخذ فائز، وحمله من الأرض، وأخذ يحتضن فائز بأقوى ما عنده، لا يستطيع أن يتفاهم معه، ولا يوصل لها معلومة. فايز الآن يفكر كيف يتوضّع، فأمسك بالرجل هذا الشايب، أمسك به، يفكر الآن كيف يقول له يعني أبغى ماء، فأشار بيده ورفعها كأنه يحمل كوب من الماء وأشار بها إلى فمه يعني أبغى ماء. الشايب قاعد يبكي كيف إحنا في بيوتنا ونشرب ونشوف البرادا وناخذ مكان الماء ونعرف وين الكوب فيه ونعلم وين الكأس فيه ونشرب وفايز يدور شرب من الأزرع. فأخذها مباشرة إلى بيته تخلقه العبرات وجاء بكوب ماء وعطاه فايز أول ما حط في يد فايز فايز أمسك بيد الرجل وأخذ الكأس باليد الثاني وعطاها الرجل الآن بكر بطريقة أحسن يوصل له هنا يريد توضى رفع وشمر عن ساعديه وصار يشتر له بأني أريد أن أتوضى ويغسل إلى المرافق يعني أبغى توضى وينسح على راسه يعني ما أبغى ما أحسره أبغى توضى بيشايب تخرج وينخل في المكان ثم أخذ فائز والداني مغسلة فتأحلى صنبور الماء وأخذ الفائز خلايا المسنا وجلس ينظر رجال لا تلجي تجارة ولا بيع ذكر الله من الصلاة وإيتها الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من قبله والله يرزق من يشاء بغير حساب اللهم اجعلنا منهم فأخي الغالي وأخيتي الغالية هل ظنك أن الأمر عند فائز سهل ولا لما علم أن الصلاة غالية عند الله عز وجل هو معذور لكن يعلم أن الله يحب أن تؤتى هذه الصلاة المسجد وفي مكانها فأحب ما يحبه الله عز وجل